هذا السائل يقول كيف الجمع بين قول الله تعالى إن الله لا يغفر ان شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبين قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قوله جل وعلا في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حق من مات على ذلك هذا في حق من مات على ذلك فمن مات على الشرك لا مطمع له البتة في مغفرة الله جل وعلا وأما قوله جل وعلا في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب في حق من تاب بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله اي توبوا إلى الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالآية الأولى وهي قول إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حق من مات على ذلك أي من مات على الشرك لا مطمع له أبدا في المغفرة وأما آية الزمر فهذه فيها الحث على التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني إن كان الذنب شركا أو كفرا أو غير ذلك من المعاصي فالذنوب جميعا يغفرها الله مهما عظم الذنب وكبر الجرم فالله عز وجل يغفر ولا يتعظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك, إنك ما دعوتني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 النوي رحمه الله تعالى وهو من أجمع الأحاديث لموجبات الغفران نعم حسن الله إليكم هذا السال يقول طلبت مني امرأة أن أشتري لها إناء من المدينة لأنهم أخبروها أن ذلك سيشفيها من داء الخوف الشديد الذي تعانيه فما قولكم في هذا جزاكم الله خيرا لا أنصحك أن تفعل ذلك وهذا من الأمور المحدثات والتعلقات الباطلات التي تكون من بعض العوام والجهال وبعض الآنية تباع ويزعم من يبيعها أنها تتعلق بأنواع من الأشفية أنها تتعلق بأنواع من الأشفية ويقول هذا الاناء يفيد في كذا وهذا كله من التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ولا أنصحك أن تفعل ذلك بل تعيد للمرأة الثمن وتقول أنني سألت وتبين لي أن هذا العمل غير جائز وتنصحها اولا بي التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما تنصحها أن ترقي نفسها بالفاتحة وقلوا الله أحد والمعوذتين وننزل من القرآن ما هو شفاء تنصحها بالتداوي المباح تداووا عباد الله ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله تنصحها بذلك وأيضا تحذرها من مثل هذه التعلقات من تعلق شيئا وكل إليه تحذرها من مثل هذه التعلقات والبعد, والبعد عن هذه الأمور المحدثات التي لا أصل لها ولا أساس نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله